أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نهبطوا من آدمي عم فإما يأتينكم مني هدا فإما يأتينكم من دَن تَمَن تَرَى هُدَى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بني اللهمتي الذي بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وإياهم بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تعقلون واستعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ لَكَ آل لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الذين الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم ربهم رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ راجعون رَاجِعُونَ يَا بَنِي اذكروا اذْكُرُوا التي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأنت